بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ومصطفاه أما بعد المجلس الثاني والأربعون من مجالس سماع كتاب اللول المكنون في ثيرت النبي المأمون صلى الله عليه وسلم للشيخ موسى بن راشد العزمي يقرأ عليكم عمرو البساطي يقول الأحداث بين غزوة خيبر وفتح مكة غزوة ذات الرجقاع وتسمى أيضا غزوة العجيب لما وقع فيها من أمور عجيبة وقد اختلف في تاريخيات الغزوة فجزم عامة أهل المغازي والسير على أنها كانت قبل خيبر ولكنهم مختلف في زمنها فعند أبن إسحاق أنها في شهر ربيع الآخر سنة أربع للهجرة بعد غزوة بن النضير وعند أبن سعد أنها في المحرم سنة خمس للهجرة وجزم أبو معشر على أنها بعد الخندق وبني قريبة وذهب الإمام البخاري في الصحيح والحافظ جحجر والحافظ ابن كثير وابن القيم على أنها كانت بعد غزوة خيبر وهو الصحية قال الحافظ الفتح والذي يبدغي الجزم به أن غزوة ذات الرقاع كانت بعد غزوة بني قريضة لما يلي واحد أنه تقدم أن الخوف في غزوة الخندق لم تكن شرعت وقد ثبت وقوع صلاة الخوف في غزوة ذات الرقاع فدغل على تأخرها بعد الخندق اثنان 1. أنه ثبت أن أبا موسى الأشعرية وأبا هريرة رضي الله عنهما شهد غزوة ذات الرقاع ثل jun كانت بعد خيبر لأن أبا موسى قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في خيبر ثلاث أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما شهد غزوة ذات الرقاع وقد ثبتت الزreich أن أولا مشاهده كانت الخندق فتكون ذات الرقاع بعد الخندق أربع أن الإمام البخاري روى في الصحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه في الخوف في الغزوة السابعة غزوة ذات الرقاع والتنصيص على أنها سابع غزوة من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم تعييد لما ذهب إليه البخاري من أنها بعد خيبر فإنه إن كان المراد الغزوات التي خرج النبي صلى الله عليه وسلم فيها بنفسه مطلقا وإن لم يقاتل فإن السابعة منها تقع قبل أحد ولم يذهب أحد إلى أن غزوة ذات الرقاع قبل غزوة أحد لأنهم متفقون على أن صلاة الخوف متأخرة عن غزوة الخندق فتعين أن تكون ذات الرقاع بعد بني قريضة فتعين أن المرادة الغزوات التي وقع فيها القتال والأولى منها بدر والثانية أحد وثالثة الخندق والضابعة بني قريضة والخامسة المريسيع والثالثة خيبر فيلزم من هذا أن تكون ذات الرقاع بعد خيبر للتنصيص على أنها السابعة قال ابن القيم في زاد المعاد فالصواب تحويل غزوة ذات الرقاع من هذا الموضع موضع قبل الخندق كما ذكر أهل المغازي إلى ما بعد الخندق بل بعد خيبر. سلغ الغزوة وكان سبب هذه الغزوة وما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن جموعا من بني محارب أو من أنمار وبني ثعلبة من غطفان قد أجمعوا على حربه صلى الله عليه وسلم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أربعمائة من أصحابه وقيل سبعمائة واستعمل على المدينة عثمان بن عفان وقيل أبا ذرج الغفارية رضي الله عنهما ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى محال لهم بنخلة فلم يجد في محال لهم أحدا إلا نسوة فأخذهن وفيهن جارية وضيئة وهربت العراب إلى رؤوس الجبال ثم لقي جمعا منهم فتقارب الناس ولم يكن بينهم قتال وقد أخاف الناس بعضهم بعضا وحضرت صلاة العصر فخاف المسلمون أن يغير المسركون عليهم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه صلاة الخوف ثم انصرف راجعا إلى المدينة وقد غاب خمس عشرة ليلاً وبعث جعابل بن سراقة وبعث جعابل بن رضي الله عنه وشُرِن المدينة بسلامته وسلامة المسلمين. روا شيخان في صحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات رقاع ويقيم الصلاة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بطائفة ركعتين ثم تأخر وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين وكان النبي صلى الله عليه وسلم أربعة ولقوم ركعتان. رجوع الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وأحداث حدثت في الطريق الحادث الأول قصة عباد بن بشر رضي الله عنه ذكر هذا المسلمين اصابوا في هذه الغزوة سبها وكان فيه جارية وضيئة فلما صرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قافلا هذا زوجها وكان غائبا فلما وخبر الخبر حالة أن لا ينتهي حتى يصيب محمدا صلى الله عليه وسلم أو يغرق في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم دماء أو يخدس زوجته فخرج يتبع أثراء المسلمين فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في شعب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجل يكلون ليلتنا هذه فقام عمار بن ياسر وعباد بن بشر رضي الله عنهما فقالا نحن يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فكونا في فم الشعب فلما خرج الرجلان الى فم الشعب قال عباد لعمار اي الليل احب اليك ان اكفيكه اوله ام اخره فقال عمار اكفني اوله فطجع عمار فنام وقام عباد بن بشر رضي الله عنه يصلي وهذا الرجل زوج المراه فلما راى سواد عباد فلما رأى سواد عباد عرف أنه ربيئة عرف أنه ربيئة القمي فرمةه بسهم فأصابه به فانتزعه عباد فرمةه رجل بسهم الآخر فأصابه فانتزعه عباد فرمةه رجل بسهم فأصابه فانتزعه عباد ثم ركع وسجد ثم إقض عمارا فقال اجلس فقد أتيت وثب فلما رأاهما الرجل زوج المراه عرف ان قد نذروا به فهرب فقال عمار لعباد وقد راى ما به من الدماء سبحان الله أفلا أهببتني أول ما رمك فقر عباد رضي الله عنه كنت في سورة أقرأها فلم أحب أن أقطعها حتى أنفذها فلما تاب علي الظمية ركعت فآذنتك ويم الله لولا أن أضيع ثغرا أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظه لقطع نفسي قبل أن أقطعها أو أنفذها الحارث الثاني قصة غورة بن الحارث قال جبر عبد الله رضي الله عنهما كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات الجِقاي فأتينا على شجرة ضريلة تركنها للرسول صلى الله عليه وسلم فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أدركت القائلة في واد كثير العِضاء فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجره وعلق بها سيفا وتفادى الناس ويستضيئون شجر قال جابر رضي الله عنه فلمن نومه فجاء رجل من المشركين يقال له غورة النُّحاري فاخترط سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال تخافني يا محمد فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قال فمن يمنعك مني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله قال جابر رضي الله عنه فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا فاجناه فإذا عنده عربي جالس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا اخترت سيفي وانا نائم فاستيقظت وهو في يده صلتا فقال لي من يمنعك مني؟ فقلت الله فها هو ذا جالس ثم لم يعاقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية أخرى في الصحيح قال جابر فتهدده أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن إسحاق فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إنهم هم مقام أن اليكم إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون قلت ذكرنا في غزوة بني النظير أن هذه الايه نزلت في عمرو بن جحاش نزلت في عمرو بن جحاش عندما أراد أن يلقي الصخرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقتله ورجح ذلك ابن جرير في تفسيره فوائد الحديث، وفي الحديث من الفوائد واحد ثارت شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم وقوة يقينه وصبره على الأذى وحلمه عن الجهال وفيه جواز تفادل العسكر في نزول ونومهم، وهذا محله إذا لم يكن هناك ما يخافون منه. الحديث الثالث قصة جمل جابر رضي الله عنه، وفي مرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه غزوة ابتاع من جابر بن عبد الله رضي الله عنهما جمله وشرط له ظهره إلى المدينة. وسأله عن دي أبيه وأخبره به فاستفر الله رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة خمسة وعشرين مرة ودعونا نترك جابرا رضي الله عنه يحدثنا عن قصة جماله وما دار بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم في طريقهم إلى المدينة قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات الجقاع مرتحلا على جمل لضعيف فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلت ranch تمضي وجعلت أتخلف حتى أدركني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما رجأ جابت قلت يا رسول الله أبطأ بي هذا فقال صلى الله عليه وسلم فأنخ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال صلى الله عليه وسلم لي هذه العصا من يدك فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم العصا فنخس بها البعير نخساتي ثم قال اركب فركبت فخرج والذي بعده بالحق يواهق ناقته مواهقة قال وتحدث معي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتبعني جمالك يا هذا يا جابر قلت يا رسول الله بل أهوه لك قال صلى الله عليه وسلم لا ولكن بيعني قلت فسمني به فقال صلى الله عليه وسلم قد أخذته بدرهم قلت لا إذن يغبنني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم بدرهمين قلت لا قال فلم ي Septفطر يرفعوني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ الأوقية فكنت قد رضيت قال صلى الله عليه وسلم قد رضيت قلت نعم على أن لي فقال ظهري حتى أبلغ المدينة قال صلى الله عليه وسلم نعم قلت هو لك. قال صلى الله عليه وسلم قد أخذته قال جابر فلما دلونا من المدينة قلت يا رسول الله إني حديث عهد بعرس فأذل لي في أن أتعجل إلى أهلي فقال صلى الله عليه وسلم فتزوجت قلت نعم قال صلى الله عليه وسلم بكرا أثيب قلت بل ثيبا فقال صلى الله عليه وسلم فهل بكرا تلعبها وتلعبك قلت يا رسول الله إن أبي أصيب يوم احد وترك بنات له سبعا فنجحت امرأة جامعة تجمع رؤوسهن وتقوم عليهم فقال صلى الله عليه وسلم أصبت إن شاء الله وفي لوية أخرى قال صلى الله عليه وسلم فبارك الله عليك قال جابر رضي الله عنه فلما قدمنا المدينة جئت بالجمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنقته على باب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جلست في المسجد قريبا منه قال وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى الجمل فقال ما هذا قال يا رسول الله هذا جمل جمل جاء به جابر قال صلى الله عليه وسلم فإنا جابر فدعيت له فقال صلى الله عليه وسلم تعالى أي ابن اخي خذ براس جمالك فهو ثم دعا بلال المقران له اذهب بجابر فاعطه اوقيه من ذهب وزده قال جابر رضي الله عنه فذهبت معه فاعطاني اوقيه وزادني شيئا يسيرا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجابر رضي الله عنهما اتراني ما كستك لاخذ جملك ودراهمك خذ جملك ودراهمك ثورك. قال جابر رضي الله عنه فوالله ما زال ينمي عندنا ونرى مكانه من بيتنا حتى أصيب يوما حرة وفي رواية قال جابر رضي الله عنه لا تفارقني زيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان في كيث لي حتى جاء أهل الشام يوم الحرة فأخذوه فيما أخذوه فوائد الحديث قال حفظه الفتح وفي قصة بيع جمل جابر رضي الله عنه من الفوائد واحد جواز مساومته من يعرض سلعته للبيع. وفيه الممنكسة وانتغاص الثمن واستحطاطه في المبيع قبل استقرار العقد ثلاثة وفيه ابتداء المشتري بذكر الثمن أربعة وأن القبض ليس شرقا في صحة البيع خمسة وفيه أن إجابة الكبير بقول لا جائز في الأمر الجائز ستة وفيه التحدث بالعمل الصالح للإثيان بالقصة على وجهها لا على وجه تسكية النفس وإرادة الفخرة سبعة وفيه تفقد الإمام والكبير لأصحابه وسؤاله عما ينزل بهم ويعانتهم بما تيسر من حال أو مال أو دعاء ثمانية وفيه تواضعه صلى الله عليه وسلم تسعة وفيه جواز ضرب الدابة للسير وإن كانت غير مكلفة ومحله ما إذا لم يتحقق أن ذلك منها من فرط تعب وعياء عشرة وفيه توقير التابع لرئيسه الحد عشر وفيه الوكالة في وفاء الديون 12 وفيه الوزن على المشتري 13 وفيه رد العطية قبل القبض لقول جابر رضي الله عنه ولك فقال صلى الله عليه وسلم لا ولكن بعنيه 14 وفيه جواز إدخال الدواب والأمتعة إلى رحاب المسجد وحواليه واستدل على طهارة أبواب الإبل ولا حجة فيه 15 وفيه المحافظة على ما يتبرك به لقول جابر لا تفارقني الزيادة ثالث عشر وفيه جواز زيارة في الثمن عند الأداء سابع عشر وفيه فضيلة لجابر رضي الله عنه حيث ترك حظ نفسه وانتثى الأمر النبي صلى الله عليه وسلم له بباع جمله مع تياجه إليه ثامن عشر وفيه معجزة ظاهرة للنبي صلى الله عليه وسلم العجيب وحادثت في غزوة ذات الرقاع واحد أثراق الحمر رأى الإمام أحمد في مستده وأبو في سننه بسند صحيح عن عبد الرحمن بن عبد الله بن سعود عن أبيه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فالطلق لحاجته فرأينا حمرة معها فرخان فأخذنا فرخيها فجاءت الحمرة فجعلت, فجعلت تفرش فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال من فجع هذه بولدها ردوا ولدها إليها اثنان قرية النمل رواه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه بسند صحيح عن عبد الرحمن بن عبد الله بن سعود عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قرية نمل قد حرقناها فقال صلى الله عليه وسلم أن حرق هذه قلنا نحن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لا ينبغي أن يعذى بالنار إلا رب النار بشكل عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى تربة وفي شعبان سنة, سنة, سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ثلاثين راكبا إلى بني نضر بن معاويتة بن بكر هوازن وبني جوشام بن بكر بن هوازن فخرج عمر رضي الله عنه ومعه دليل من بني هلال فكانوا يسيرون الليل ويكملون بالنهار فأت الخبر هواذنا فهربوا وجاء عمر رضي الله عنه إلى محالهم فلم يلق منهم أحدا فانصرف راجعا إلى المدينة فلما كان بالجدد قال له الدليل هل لك في جمع آخر من خفعم جاء سائرين قد أجدبت بلادهم فقال له عمر رضي الله عنه ما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم إنما أمرني أن أقاتل هواذنا بتربة فانصرف عمر رضي الله عنه راجعا إلى المدينة سرية أبي بكر الصديق رضي الله عنه إلى بني فزارة وفي شعبان كذلك من السنة السابعة هذه هجرة بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر الصديق رضي الله عنه إلى بني فزارة في نجد فقد خرج الإمام مسلم في صعaghه والإمام أحمد في مسنده عن سلمة بن الأكعى رضي الله عنه أنه قال خرجنا مع أبي بكر بن أبي قحافة خرجنا مع أبي بكر بن أبي قحافة رضي الله عنه أمره علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نريد فزارة فلما دنونا من الماء أمرنا أبو بكر فعرضناه فلما صلينا الصبح أمرنا أبو بكر فشنينا الغارة فقدلنا على الماء من ختلنا قال ثلنا ثم نظرت إلى عنق من الناس ثم نظرت إلى عنق من الناس فيه الذرية فيه الذرية والنساء نحو الجبل وأنا أعدوا في أذارهم فخشيت أن يسبقوني إلى الجبل فرميت بسهم فوقع بينهم وبين الجبل قال فجئت به فأسوقهم إلى أبيك رضي الله عنه حتى أتيت على الماء وفيهم مرأة من فزارت عليها قاشع من أدم ومعها ابنة لها من أحسن العرب فلствني أو بكر ابنتها قال فما كشفت لها ثوبا حتى قدمت المدينة ثم بدت فلم أكشف لها ثوبا فلقيان رسول الله صلى الله عليه وسلم في السوق فقال لي يا سلمة هدني المرأة فقلت يا رسول الله والله لقد عذبتني وما كشفت لها ثوبا قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركني حتى إذا كان من الغد لقيان الرسول الله صلى الله عليه وسلم في السوق فقال يا سلمة هد لي المرأة لل فقلت يا رسول الله والله عذبتني وما كشفت لها ثوبه وهي لك يا رسول الله قال فمعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اهل مكه وفي ايديهم اسارى من المسلمين ففداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بتلك المراه سريه بشير بن سعد رضي الله عنه الى بني مره وفي شعبان عقب سنه قبل الهجره بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بشير بن سعد رضي الله عنه في ثلاثين رجلا الى بني مضره وكانوا بقرب فدك فلما وصل إلى ديارهم لم يجد أحدا فاستاق النعم والشاء وانحدر إلى المدينة فلما علم بني مره بالخبر لاحقوهم فأدركوهم فتراموا بالنبل حتى فنيت نبل أصحاب بشير رضي الله عنه ثم حمل بني مرة عليهم فقتلوا من قتلوا من أصحاب بشير رضي الله عنه وفر من فر منهم وقتل بشير رضي الله عنه قتالا شديدا حتى ارتث وسقط فظنوه قد مات ورجعوا بأنعامهم وشائهم وفي المساء تحامل بشير رضي الله عنه حتى انتهى إلى فدك وأقام عند يهودي أياما حتى ضملت جواحه ورجع إلى المدينة وقد نقل خبر مصاب هذه السرية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم علبة زيد الحارفي سرية غالب بن عبد الله التي إلى الميفعة الذي يظهر أن هذه السرية هي التي بعثها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقه في حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما وهي عند البخاري ومسلم في الصحيحهما وكانت في رمضان تنة سمع للهجرة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم غالب بن عبد الله الليثية رضي الله عنه في 130 رجلا إلى بني عوال وبني عبد بن ثعلبة وهم بالميفعة بينه وبين المدينة ثمانية برد بناحية نجد ودليلهم يسار مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهجموا عليهم جميعا ووقعوا وسط محالهم فقتلوا من أشرف لهم واستاقوا نعاما وشاءا ورجعوا إلى المدينة ولم يسروا أحدا قتلوا أسامة رضي الله عنهم إرداس بن نهيك وفي هذه السرية قتل أسامة بن زيد رضي الله عنهما الرجل الذي قال لا إله إلا الله وهو مرداس بن نهيك حليفا لبني مرة من الحرقة من جهينة قال أسامة رضي الله عنه بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة من جهينة فصبحنا القوم فهزمناهم ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم فلما غشيناه قال لا إله إلا الله فكف عنه الأنصاري فطعنته برمه حتى قتلته فلما قدمنا المدينه بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي اسامه أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله قلت يا رسول الله إنه إنما كان متعوذikes فقال صلى الله عليه وسلم فالله شاقط عن قلبه حتى تعلم أنه إنما قالها قالهاificar من السلاح كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة قال أسامة رضي الله عنه فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكررها حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم زاد ابن سعد في طبقاته قال أسامة رضي الله عنه يا رسول الله إني أعاهد الله أن لا أقاتل أحدا يشهد أن لا إله إلا الله قال ابن بطال ما نقله عنه الحافظ الفتح كانت هذه القصة ساب حالي في أسامة لا يقاتل مسلمان بعد ذلك ومن ثم تخلف عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الجمل والصفين وكان سعد بن أبي قصر رضي الله عنه يقول لو قاتل مسلما حتى يقاتله أسامة سرية بشير بن سعد رضي الله عنه إلى يمن وجبار وفي شوال سنة سبع للهجرة بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن جمعا من غطفان وعدهم عيينة بن حصن الغارة على المدينة أو أطرافها فدعى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشير بن سعد رضي الله عنه فعقد له رواءا فبعث معه ثلاثمائة رجل وأمرهم أن يسيروا الليلة ويكمنوا النهار وخرج معهم حسين بن نويرة الأشجعي دليلا وهو الذي قدم بخبر تجمعها غطفان فساروا الليلة وكملوا النهار حتى أتوا إلى يمن وجبار فنزلوا بسلاح أسفل خيبر ثم خرجوا حتى دنوا من القوم فأصابوا لهم نعما كثيرا وتفرق الرعاء وذهبوا إلى القوم وأخبروهم فتفرقوا ولحقوا, ولحقوا بعلياء بلادهم وخرج بشير بن سعد رضي الله عنه في أصحابه حتى أتى محال لهم فلم يظفر بأحد منهم إلا رجلين أسرهما فرجع بالنعم والرجلين إلى المدينة فأسلما فأرسلهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حوار بين عيينة بن حصن والحارث بن عوف ولما فرع عيينة بن حصن منهزما من سرية بشير بن سعد رضي الله عنه لقيه الحارث بن عوف المري وكان حليفا له فاستوقفه الحارث فقال عيينة لا ما أقدر خلفي الطلب أصحاب محمد وهو يركض فقال له الحارث قد أنا لك يا عيينة أن تقصر عن ما درى أو أما أهن لك أن تبصر بعض ما أنت عليه إن محمدا قد وطئ البلاد وأنت موضع في غير شيء فكان هذا الأمر سببا في جعل عيينة من حصن يفكر في الإسلام أكثر ثمامة ابن أثال الحنفي رضي الله عنه وإسلامه أخرج الشيخان في صحيحهم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد فجاءت برجل من بني حليفة يقال له ثمامة ابن أثال فربطوه بسارية من سوالي المسجد زاد ابن إسحاق في السيرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن إثاره فكان رسول الله, صلى الله عليه وسلم إذا مر عليه يقول له ما عندك يا ثمامة فيقول ثمامة عندي غير يا محمد إن تقتلني تقتل ذا دم وإن تنعم تنعم على شاكر وإن كنت تريد المال فسل منه ما شهد قال أبو غريرة رضي الله عنه فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحبون الفداء ويقولون ما نستع بقتل هذا فتركه رسول الله, صلى الله عليه وسلم حتى كان من الغبي ثم قال له رسول الله, صلى الله عليه وسلم ما عندك يا ثمامة فقال ثمامة ما قلت لك إن تنعم تنعم على شاكر فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان بعد الغد فقال لو رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عندك يا قال عندي ما قلت لك فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه أطلقو ثمامة فانطلق ثمامة إلى نخل قريب من المسجد فغتسل ثم دخل المسجد فقال أشهد أن لا إله إلى الله وأشهد أن محمد رسول الله يا محمد والله ما كان على الأرض وجه أفغض إلي من وجهك فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إليه والله ما كان من دين أبغض الي من دينك فأصبح دينك أحب الدين إليه والله ما كان من بلد أبغض الي من بلدك فأصبح بلدك احب البلاد إليه وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمره فماذا ترى؟ فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتمر فلما قدم مكة لبى فكان أول من دخل مكة ملبيا من المسلمين فأختته قريش وقال له صبوت يا تمامه قال لا والله ولكن اسلمت مع محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنتظ حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فخلوه ثم خرجت مامة إلى اليمامة فمنعهم أن يحملوا إلى مكة شيئا حتى أضر بقريش الجوع وأكل العلهز فأرسلت قريش وفدا بقيادة أبي سفيان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة فقال له أنشدكم الله, أن الله والرحم إنك تزعم أنك بعثت رحمة للعالمين فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا لا فقال أبو سفيان قد قتلت الأباء بالسيف والأبناء بالجوع فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ثممة ابن أثال رضي الله عنه أن يخلي بينهم وبين الحمل إلى مكة ففعل وأنزل الله تعالى ولقال أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون فوائد الحديث قال الحافظ الفتحي وفي قصة ثمامة من الفوائد واحد ربط الكافر في المسجد اثنان ألمن على الأثير الكافر وتعظيم أمر العفو عن المسيء لأن ثمام تأخسم أن بغضه قلب حبا في ساعة واحدة لما أسداه النبي صلى الله عليه وسلم إليه من العفو والمن بغير مقابل ثلاثة وفيه فيه الاغتسار عند الإسلام أربعة وفيه أن الإحسان يزيل البغض ويثبت الحب خمسة وفيه أن الكافر إذا أراد عمل خير ثم أسلم شرع له أن يستمر في عمل ذلك الخير ستة وفيه الملاطفة بمن يرجع إسلامه من الأسارة إذا كان في ذلك مصلحة للإسلام سيما من يتبعه على إسلامه العدد الكثير من قومه سبعة وفيه بعث سرايا إلى بلاد الكفار وأسر من وجد منهم والتخيير بعد ذلك في قتله أو الإبقاء عليه وظل ثمامة رضي الله عنه على إسلامه ولم يرتد مع من يرتد من أهل يمامة حين تنبأ مسلمة الكذاب عمرة القضاء لما دخل هلال دي القعدة من السنة السابعة الهجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بالعمرة كما وقع في بنود صلح فدايبية، بأن يعتمر المسلمون في العام المقبل في دي القعدة خروج الرسول صلى الله عليه وسلم إلى العمرة وعدة أصحابه خرج الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يتخلف أحد من من شهد فدايبية إلا من مات منهم في خيبة وغيرها، فكان مجموع من خرج مع الرسول صلى الله عليه وسلم ألفين وسبع نساء وسبحان واستعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة عوافة من الأرض comforting الديلي رضي الله عنه وساق رسول الله صلى الله عليه وسلم ستين بدنة وجعل عليها ناجية بن جندب بن رضي الله عنه يسير بها أمامه معه أربعة فتيان من أنسلم وحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم السلاح والزلعة والرماح خوفا من غدر اهل مكه فلما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم لدي تالحوليفة قدم الخيل أمامه عليها محمد بن مسلمة رضي الله عنه وأحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم من باب مسجد الحليفة ولبى والمسلمون معه لبون ومضى محمد بن مسلمة رضي الله عنه بالخيل فلما كان بمجل الظهران وجد بها نفرا من قريش فسألوه عن ساب مجيئه بالخيل فقال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح هذا المنزل غدا إن شاء الله ورأوا سلاحا كثيرا مع بشير بن سعد رضي الله عنه فخرج سراعا حتى أتوا مكة فأخبروا قريشا ففزعوا وقالوا والله ما احدثنا حدثا وإنا على كتابنا وهجنتنا ففيما يغزون محمد في اصحابه ولما وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم الى مرض الظهران نزل به فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه ان قريشا تقول عنهم ما يتباعثون من العجف فقال الصحابه رضي الله عنهم يا رسول الله لو أكلنا من ظهرنا فاكلنا من شحومها وحسونا من المرض فأصبحنا غدا حتى ندخل على قوم وبنا جمام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ولكن ائتوني بفضل أزوادكم فبسطوا أنطاعهم ثم جمعوا عليها من أطعيماتهم كلها فدعا لهم فيها بالبركة فأكلوا حتى تضلعوا شبعا فأكفتوا في جربهم فضول ما فضل منها ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم السلاح إلى بطن يأجج حيث ينظر إلى أنصاب الحرم بعث قريش مكرز بن حرص ثم بعثت قريش المكرز بن حفص في نفر من قريش حتى لقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ببطن يأجج وهو في أصحابه والهدية والسلاح فقالوا يا محمد ما عرفت صغيرا ولا كبيرا بالغدر تدخل بالسلاح في الحرم على قومك وقد شرطت لهم أن لا تدخل إلا بسلاح المسافر السيوف في القرب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أدخل عليهم السلاح فقال مكرز بن حفص هذا الذي يعرف به البر والوفاء ثم رجع سريع بأصحابه إلى مكة فقال إن محمد لا يدخل بسلاح وهو على الشرط الذي شرط لكم خروج أهل مكة إلى الجبال وقد اشيع في مكة إشاعة وهي أن المسلمين القادمين للعمرة قد أصابتهم الحمى فخرج أكثر أهل مكة إلى الجبال المحيطة بها خشية العدوى فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك أمر أصحابه بالرمل كما سيأتي دخول الرسول صلى الله عليه وسلم مكة ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من يأجج بعد أن وضع الأداة كلها الحجف والمجان والجماح والنبل وخلف عليها أوسى بن خولي الأنصاري في مئتي رجل وقدم الهدي أمامه فحبس بذي طوى ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة من الثانية التي تطلعه على الحجون وأصحابه محرقون به قد توشح السيوف يلبون وهم يخافون عليه من اهل مكة أن يرميه أحد فقد روى الإمام البخاري في صحيح عن عبد الله ابن أبي أوفى رضي الله عنه أنهم قال لم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سترداهم من غلامين المشركين ومنهم أن يؤذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي حتى دخل المسجد الحرام من باب بني شيبة وقد صفته له قريش عند ذلك الندوة أو مما يرد الحجر فقد روى ابن حبان في صحيح بسند صحيح عن أنس رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة قام أهل مكة سماطين إنشاذ ابن رواحه وكان عبد الله بن رواحة رضي الله عنه آخذ بزمام راحله الرسول صلى الله عليه وسلم ويرتجز, ويرتجز ويقول خلوا بني الكفار عن سبيله خلوا فكل الخير في رسوله نحن ضربناكم على تأويله كما ضربناكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن قليله يا ربي إني مؤمن بقيله فقال عمر رضي الله عنه ابن رواحة يا ابن رواحة بين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حرم الله تقول الشعر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خل عنه يا عمر فلهي أسرع فيه من نضح النبل وهم الإمام الدرمثي قلت وهم الإمام الترمذي في جمعه فقال بعدها ورد هذه الأبيات لابن رواحة رضي الله عنه وروي في غير هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة في عمرة الخضاء وكعبد مالك بين يديه وهذا أصح عند بعض أهل الحديث لأن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه قتل يوم مؤتة وإنما كانت عمرة الخضاء بعد ذلك وتعقبه الحافظ في الفتح فقال وهو ظهور جديد وغلط مردود وما أدري كيف وقع التلمذي في ذلك مع وفور معرفته ومع أن في قصة عمرة القضاء اختصام جعفر وأخيه علي وزيد بن حارثه رضي الله عنه في بنت حمزه رضي الله عنه وجعفر قتل وزيد وابن رواحة في موطن واحد فكيف يخفى على التلمذي مثل ذلك رامر المسلمين فاستلم رسول الله صلى الله عليه وسلم رفن بمحجنه والطبع بثوبه ثم شرع في الطواف وكان أشراف قريش لما سمعوا بقدوم الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه خرجوا من مكة إلى رؤوس الجبال غيظا وحسدا وبسبب ما أشاعوه من أن المسلمين قد أصابتهم الحمى فأوهنتهم فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بالرمل فقد أخرج الشيخان في صحيحهما علي بن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال المسركون إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم الحمى قال فأطلع الله النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فأمر أصحابه أن يرملوا وقعد المشركون ناحية الحجر ينظرون إليهم فرملوا ومشوا ما بين الركنين فقال المشركون هؤلاء الذين تزعمون أن الحمى وهنتهم هؤلاء أقوى من كذا وكذا ولم يمنعوا صلى الله عليه وسلم أن يأمرهم أي أصحابه أن يرملوا الأشواط كلها إلا إبقاء عليهم ولما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطوافق صلى خلف المقام ركعتين ومعه من يسطله من أصحابه ثم سعى صلى الله عليه وسلم بين الصفة والمروة على راحلته وأصحابه معه يسعون ثم دعا فقال اللهم منزل الكتاب سريع الحساب هادم الأعزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم روال إمام البخاري في صحيح عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمرنا معه فلما دخل مكة طاف وطوفنا معه وأتى الصفة والمروة وأتيناها معه وكنا نتره من أهل مكة أن يرميه أحد ذبح هذه. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهدي وكان قد أمر بإحضاره من ذي طوى فنحر هديه عند المروة وحلق هناك حلقه معمر بن عبد الله العدوي رضي الله عنه وكذلك فعل أصحابه رضي الله عنهم ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا من أصحابه أن يذهبوا إلى يأجج فيقيموا على السلاح ويأتي الآخرون فيقضوا سكهم، ففعلوا لم يدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه بمكة ثلاثة أيام كما اشترطت عليه قريش في سور حيدايبية ولم يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة لوجود الأصنام والصور فيها. فقد أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن عبد الله بن أبي أفراد الله عنه قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل البيت وصلى خلف المقام ركعتين ومعه من يستره من الناس. فقال له رجل ادخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة قال لا فلما انقضت الأيام ثلاثة المقاررة العمرة حسب شروط صلح ديبية جاء قريش في صباح اليوم الرابع لعلي إلى بن أبي طالب رضي الله عنه فقال له قل لصاحبك اخرج عنا فقد مضى الأجل فذكر ذلك علي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم نعم فخرج وفي رواية الحاكم في المستدرك في سند حسن علي بن عباس رضي الله عنهما قال فأده حويت ابن عبد العزة في نفر من قريش في اليوم الثالث قال له انه قد انقضى أجلك فاخرج عنا فقال الرسول الله صلى الله عليه وسلم وما عليكم لو تركتوني فاعرضت بين ظهوركم فصنعت لكم طعاما فحضرتموه قالوا لا حاجه لنا في طعامك فخرج عنا فخرج بميمونه تبنت الحارث رضي الله عنها حتى اعرس بها بزرف الرسول صلى الله عليه وسلم يسال عن خالد بن وليد رضي الله عنه قال خالد بن وليد رضي الله عنه لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكه في عمر القضيه تغيبت ولم اشهد دخوله فكان أخي الوليد بن الوليد قد دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم في عمره القضية فطالبني فلم يجدني وكتب إلي كتابا فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد فإني لم أرى أعجب من ذهاب رأيك عن الإسلام وعقلك عقلك ومثل الإسلام يجهله أحد قد سألني رسول الله صلى الله عليه وسلم عنك فقال اين خالد فقلت يأتي الله به فقال صلى الله عليه وسلم ما مثله جهل الإسلام ولو كان جعل نكايته وجده المسلمين عن المشركين كان خيرا الله. ولقدرناه على غيره فاستدرك يا أخي ما قد فاتك وقد فاتتك مواطن صالحة قال خالد رضي الله عنه فلم جاءني كتابه نخط للخروج وزادني رغبة في الإسلام قلت وكان هذا الحدث سبب إسلام خالد رضي الله عنه قضاء رسول صلى الله عليه وسلم في ابنة حمزة رضي الله عنها ولما أرد رسول الله صلى الله عليه وسلم خروج مكه تبعته ابنة حمزة بن عبد المطلب واسمها عمارة تناديه يا عمي يا عمي فتناولها علي رضي الله عنه فأخذ بيدها وقال لفاطمة رضي الله عنها دونك ابنة عمه احمليها فاتصل فيها علي زيد بن حارثة وجعه ربن أبي طالب رضي الله عنهم حتى ارتفعت أصواتهم فقال الرسول صلى الله عليه وسلم هلموا أقضي بينكم فيها فقال علي رضي الله عنه أنا أخذتها ويابنة عمي وعند ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي أحق بها وقال جعفر رضي الله عنه ابنة عمي وخالتها تحتي وقال زيد رضي الله عنه ابن أخي فقض رسول الله صلى الله عليه وسلم لجعفر لأن خالتها عنده وقال الخالة بمنزلة الأمة ثم قال لعليا رضي الله عنه أنت مني وأنا منك وقال الجعفر رضي الله عنه أشمه تخلقي وخلقي وقال لزيد رضي الله عنه أنت أخونا ومولانا فوائد الحديث قال حافظ الفته وفي هذه القصة دي من الفوائد واحد تعظيم صلة الرحم بحيث تقع المخصمة بين الكبار في التوصل إليها اثنان أن الحاكم يبين دليل الحكم للخصم ثلاثة أن الخصم يدل بحجته أربعة ويؤخذ منه أن الخالة في الحضانة مقدمة على العمة لأن صفية بنت عبد المطلب كانت موجودة تنهيدئذ وإذا قدمت على العمة مع كونها أقرب العصبات من النساء فهي مقدمة على غيرها شأن عمارة رضي الله عنها ولم تذه العمرة رضي الله عنها عند جعفر رضي الله عنه حتى قتل يوم مؤته فأصد بها إلى علي رضي الله عنه فمكتت عنده حتى بلغت فعرضها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم هي ابنة أخي من الرضاعة فزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم سلمة, سلمة ابن أبي سلمة رضي الله عنهما فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هل جزيت سلمة؟ زواج الرسول صلى الله عليه وسلم من ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها وفي هذه العمرة تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم يمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها وكانت اسمها برة فسمّاها رسول الله صلى الله عليه وسلم يمونة وهي أخت ام الفضل بنت الحارث زوج العباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما وأخت عسماء لبابة الصغرى بنت الحارث أمي خالد بن الوليد وهي أيضا أخت أسماء وسلبة ابنة عميس لأمهما وهي خالة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وخالد, وخالد بن الوليد رضي الله عنهم أجمعين وكانت ميمونة رضي الله عنها تزوجت في الجاهليه مسعود بن عروة الثقفي ففارقها ثم تزوجها بالإسلام ابو رهم بن عبد العزة فمات عنها ثم تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقت فراغه من عمرة القضاء وبنى بها بثرف أروا الإمام مسلم في صعيحه وابن حبان في صحيحه والطحاوي في شرح مشكل اثار عن ميمونه رضي الله عنها قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم بثرف وهما حلالان بعدما رجعا من مكة وروى الترمذي في جامعه والطهوي في شرح مشكل الأثار بسند حسن عن أبي رافع رضي الله عنه أنه قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال وبنا بها وهو حلال وكنت أنا الرسول بينهما وروا الإباة المسلم في صحيح عن يزيد بن الأصم قال حدثتني ميمونة من الحارث في أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال قال وكانت خالتي وخالة ابن عباس وهم ابن عباس رضي الله عنهما قلت وأما قول ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم فقد عد من أوهامه رضي الله عنه روى أبو داود في سننه بسنة ضعيف عن فعيد بن موسيق عن فعيد بن موسيب رحمه الله تعالى قال وهب بن عباس في تزويج ميمونة وهو محرم قال ابن القيم رحمه الله تعالى واخترف فعله صلى الله عليه وسلم هل تزوج ميمونة حاللا أم حراما ؟ فقال ابن عباس رضي الله عنهما تزوجها محلما وقال أبو رافع رضي الله عنه تزوجها حلالا وكنت الرسول بينهما وقول أبي رافع أرجح لحدة أوجه أحدها أنه إذاك كان رجلا بالغا وابن عباس لم يكن حينئذ ممن بلغ الحلم بل كان له نحو العشر سنين فأبو رافع إذاك كان أحفظ منه الثاني أنه كان الرسول بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينها وعلى يده دار الحديث فهو أعلم به منه بلا شك وقد أشار بنفسه إلى هذا إشارة متحقق له ومتيقن ولم ينقله عن غيره بل باشره بنفسه الثالث أن ابن عباس لم يكن معهم في تلك العمرة فإنها كانت عمرة القضية وكان ابن عباس إذا من المستضعفين في مكة الذين عذرهم الله من الولدان وإنما سمع القصة من غير حضور منه لها الرابع أنه صلى الله عليه وسلم حين دخل مكة بدأ بالطواف بالبيت ثم سعى بين الصفة والمروة وحلق محل ومن المعلوم أنه صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بها في طريقه ولا بلأ بالتزويد بها قبل الطواف بالبيت ولا تزوج في حال طوافه هذا المعلوم أنه لم يقع فصح قول أبي رافع يقينا الخامس أن الصحابة رضي الله عنهم غلطوا بن عباس ولم يغلطوا أبا رافع الثالث أن قول أبي الرافع موافق لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المحرم وقول ابن عباس يخالفه ومستلزم لأحد أمرين إما لنسخه وإما لتخصص النبي صلى الله عليه وسلم بجواز النكاح محرما وكلا الأمرين مخالف للأصل ليس عليه دليل فلا يقبل السابع أن ابن أختها يزيد ابن الأصم شهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها حلالا قال وكانت خالتي وخالة ابن عباس فضايه ميمونة رضي الله عنها ووفاتها وكانت ميمونة رضي الله عنها من سادات النساء فقد روى الحاكم في المستدرك بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ذهبت والله ميمونة وكانت من أفقان لله وأثلاثا للرحم وخرج الحاكم ابن سعد في طبقاته بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأخوات مؤمنات ميمونة وأم الفضل وأسماء وتوفيت ميمونة رضي الله عنها سنة 51 الهزرة بسرف في نفس المكان الذي تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه فقد روى ابن حبان في صحيحه بسند صحيح عن يزيد بن الأصم قال ماتت ميمونة بسرف فدفناها في الضلة التي بنى بها فيها فنزلت في قبرها أنا وابن عباس فلما وضعناها في اللحد مال رأسها وأخذت ردائي فوضعته تحت رأسها فاجتذبه ابن عباس إلى هنا عنده مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير في مجلس اخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والي وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته